A, <S1élan ici> وَأَمْرُهُ <تصفيق> but تيرن سيون ايام ماقونين واخو ماقونين وَأَنزَلَ جُلُودًا لَمْ تَرَهُ وَعَلَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وذلك uh, فَلَا يَكْرَضُ الْمَسْجِدَاً خَرَامَ وَأَدَّعَا بِنْ يُمْهَانًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْنَةً وَإِنْ خِفْتُمْ Ei, In... no... no. Give me.